والذين استكملوا من خلاله إن شاء الله تبارك وتعالى القراءة والتعليق على في كتابي المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير. وكنا قد وقفنا عند الآية الثالثة بعد الأربعين والمئة من صوره آل عمران. ويقول الله تبارك وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون قال المصنف قال ابن عباس لما اخبرهم الله عز وجل على لسان نبيه عليه السلام بما فعل بشهدائهم يوم بدر من الكرامة رغبوا في ذلك فتممنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون باخوانهم فأراهم الله يوم أحد فلم يلبثوا أن انهزموا إلا من شاء الله منهم فنزل فيهم ولقد كنتم تمنون الموت يعني القتال من قبل أن تلقوه أي من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد فقد رأيتموه أي يومئذ, أي يومئذ فهذا خطاب يعني المعنى أنه كان خطاب لمن كان يتمنى القتال والشهادة في سبيل الله ممن لم يحضر في غزوة بدري فتمنى جماعة منهم ذلك مثل أنس بن النظر عم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا فربنا يقول قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه يعني تتمنون القتال والشهادة من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظره وقوله فقد رأيتموه قال أي رأيتم أسبابه أسبابا موجعا وهي السيف ونحوه من السلاح وفي معنى وأنتم تنظرون أحدها تنظرون إلى السيوف قاله ابن عباس في معنى وأنتم تنظرون قال تنظرون إلى السيوف قاله ابن عباس رضي الله عنهما كنون الرؤية لأسباب الموت يعني السلاح وغيه ثم قال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب, فلي ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال ابن عباس صاح الشيطان ومأحض قتل محمد، فقال قوم، صلى الله عليه وسلم، فقال قوم، لأن كان قتل، لنعطيّنهم بأيدينا، إنهم لعشائرنا وإخواننا، لأن كان قتل، لنعطيّنهم بأيدينا،, بأيدينا إنهم لعشائرنا وإخواننا. ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يهزم فترخصوا في الفرار، فنزلت هذه الآية. وقال الضحات، قال قوم من المنافقين. قتل محمد صلى الله عليه وسلم فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الايه وقال قتاده قال ناس لو كان نبيا ما قتل وقال ناس من عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا على ما قاتل علي قاتلوا, قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى تلحقوا به فنزلت هذه الايه هذا كله عند الجرير الطبري في تفسيري قال ومعنى الآية أنه يموت كما ماتت قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني يموت كما ماتت من قبله الرسل وما جعلنا لبشري من قبلك الخلد فإن متغهم خالدون كل نفس ذائقة الموت قال ومعنى الآية أنه يموت كما ماتت قبله الرسل حين صلى الله عليه وسلم فإن افان مات على فراشه او قتل كمن قبله من الانبياء اتنقلبون على اعقابكم وضع من هذا استفهام بمعنى التحذير من الانقلاب على الاعقاب افان مات وضع افان مات او قتل قال اي ترجعون الى ما كنتم عليه من الكفر وهذا على سبيل المثل يقال لكل من رجع عما كان عليه قد انقلب على عقبيه وأصلب رجعة القهطرى والعقب مؤخر القدم قول تعالى فليضر الله شيئا ربنا يقول أفإما قتل. طبعا علي رضي الله عنه في تفسير النبي حاتم يقول يقول أنه كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول أفإما تأقتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب على عقابنا بعد إذ الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قتل عليه حتى أموت قال الله عز وجل ومن ينقلب على عقبيه فليضر يضر الله شيئا يضر من الضرر فلي يضر الله شيئا وشيئا هنا تأكيد فينكر نكره في سياق النفي يعني لن يضر الله في شيء قليل وكثير واضح فلن يضر الله شيئا ولن هنا حرف نفي ونلتب في المستقبل قريبا وبعيدا وهذا على التأبيد واضح فلن يضر الله شيئا أبدا لا قليل ولا كثير سبحانه وتعالى كأنه الغني عن العالمين جل وعلا بذاته قوله فلن يضر الله شيئا قال المصنف أي لن ينقص الله شيئا برجوعه وإنما يضر نفسه وسيجزي الله أن يثيب الشاكرين قال وفيهم ثلاثة أقوى يعني الشاكرين أحدها أنهم الثابتون على دينهم الثابتون على دينهم نسال الله أن يجعلنا منهم يران أنهم الثابتون على دينهم قال ابو علي رضي الله عنه وقال كان أبو بكر أمير الشاكرين رضي الله عنه والثاني أنهم الشاكرون على التوفيق والهداية، والثالث على الدين، على الدين عفوا والثالث على الدين. قلوا تعالى بعد ذلك وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلة وما يرد ثواب الدنيا نقتله منها وما يرد ثواب الاخره نقتله منها وسنجزي الشاكر وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله. قوله تعالى بعد ذلك وهذا كلام مستأنف في الإعلام أن الموت لابد منه ولذلك في حث على الجهاد من لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد فربنا يقول وأصدق الصادقين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله قال المصنف في الإذن قولان إلا بإذن الله في الإذن قولان أحدوم أنجوا الأمر قاله نعبس يعني بأمر الله فإذا أمر الله تعالى بموت بموته النفس ناتج والثاني إذن نفسه قاله مقاتل نعم ومعنى الآية ما كان ما كان نفس لتموت إلا بإذن الله قطع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى أي بقضاء الله وقدره ثم قالت على كتاب مؤجلة كتاب مؤجلة طبعا كتاب منصوب على أنه مفعول مؤكد أو مفعول مطلق أي كتب الله كتابا مؤجلة كتب الله لكل نفس أجرا وقدره تقديرا سبحانه وتعالى قال كتاب مؤجلة قال وقوله كتاب مؤجلة وجوكيت والمعنى كتب الله ذلك كتاب مؤجلة أي كتاب لا أجل والأجل الوقت المعلوم والأجل الوقت المعلوم قول تعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين قال أي من قصد بعمل الدنيا أعطي منها قليلا كان أو كثيرا أن يعطيه ما كتب له ومن قصد الآخرة بعمله أعطيه منها وقال مقاتل عن بالآية من ثبت يوم أحد ومن طلبه ومن طلب الغنيمه ثم قال سبحانه وسنجزي الشاكرين ثم قال سبحانه وكاين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا استكانوا والله يحب الصابرين هذه الآية هي تذكير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا يوم أحد وثبتوا رضي الله عنه مرضا جميعا ربنا يقول وكأي من نبي يقول أبو صنف قوله وكأي من نبي طبعا قراءة الجمهور وكأي على وزن كأي لأن كأي هذه مركبه من كأن التي من أدوات التشبيه كأن من أخواته في العمل يعني كأن هذه التشبيه وفيها أي المنونة فصارت كلمة واحدة هذا قول الجمهور النحات فصارت كأي أصله كأن أي كأن أي فلما جمعتها قيل كأي أين وهناك من قال انها غير مركبه طبعا هي وردت في القرآن في في سبع ايات وضع تقريب في سبع آيات وردت هذه الجملة أو هذه الكلمة وكأي من نبي نعم من هنا اجدائيا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير طيب قالوا قالوا هنا قاتل معه ربيون كثير طبعا هذه القراءه المشهوره قاتل معه ربيون كثير قد نعم. قتل معه ربيون كثير نعم قال وفي معنى الربيين خمسه اقوال وكأي من نبي اي هنا للتكثير يعني كثير من الانبياء عليهم السلام قتل أو قاتل معه ربيون كثير قاتل معه يعني جاهدوا معه وقتل أي سشهدوا معه نعم ربيون كثير قال وفي معنى ربيين خمسة أقوال أحدهم أنهم الألوف قاله ابن مسعود وابن عباس في رواية والثاني الجماعات الكثيرة رواه العوفي عن ابن عباس وبيقال مجايد وإكرمه الضحاق وقتاله السد والربي والثالث أنهم الفقهاء والعلماء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس وبيقال الحسن واختاره اليزيني والرابع أنهم الأتباع قاله ابن زيد والخامس أنهم المتألهون يعني متعبدون العارفون بالله تعالى قاله ابن فارس وكأي من من نبي قاتل معه ربيون كثير الربي هذا راجع إلى الخبرة والرباني راجع إلى راجع إلى معنى الرب علم الرب كما قال العباري ابن العباري رحمه الله تعالى ربنا يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله الوهن معروف الوهن هو الجبن يقولون فيه قولان أحدهم أنه الضعف أي ما ضعف قاله ابن عباس والثاني أنه العجز قاله قتل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا يقول وفي معنى الكلام قولان أحدهم فما وهنوا بالخوف وما ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانوا بالخضوع قال الاستكان الخشوع والذل والثاني فما وهنوا لقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استكانوا لما أصابهم ولا استكانوا لما أصابهم والله يحب الصابرين سبحانه وتعالى قال وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا قال قول وما كان قولهم يعني اللبيين إلا أن قالوا ربنا غفر لنا أي لم يكن قولهم إلا الاستغفار ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا قال والإصراف تجاوز الحد وقيل أريد بالذنوب الصغائر وبالإسراف الكبائر ربنا غفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وضع والذنوب جميع كل مكان كان ذنبا يعني صغيرا وكبرا لا قال ابن عباس كما في تفسير الطبري قال خطايانا قال خطايانا طيب ربنا فرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا قال ابن عباس على الكجان وثبت أقدامنا على الكجان وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين هذا تقدم على في قال ربنا فأجأهم الله ثواب الدنيا فأجأهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة الله يحب المحسنين قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وفيه قولا وفيه قولا أحدهم أنه النصر قاله قتال والثاني الغنيمة قال ابن جريش طبعا الغنيمة من النصر فلذلك الأقوال دائما تجد بينها علاقة إما عموم وخصوص وجهه إما الشيء ولازمه هكذا تفسير السلف يقليل في الاختلاف ويكثر فيها يكثر فيها التوافق من اختلاف التنوع يعني. فيكون بين اللازم والمنزوم والمتضمن في الشيء أو العام الخاص وهكذا يعني. يعني الجمع ممكن هذا الأصل قال وروي ابن عباس أنه النصر والغنبة هذا ثواب الدنيا وفي حسن ثواب الآخرة قولها أحدهم أنه الجنة نعم أنه الجنة والثاني أنه الأجر والمغفرة هذا تعليم من الله تعالى للمؤمنين ما يفعلون ويقولون عند لقاء العدو قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنوا قريبوا خاسرين قال ابن عباس نزلت في قول ابن أبي للمسلمين لما رجعوا من أحد لو كان نبيا ما أصابه الذي أصابه قال يا ابو الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا قالت وفي الذين كفروا هنا ثلاثه اقوال احد هما انهم اليهود انهم المنافقون على قول ابن عباس ومقاتل والثاني انهم اليهود والنصارى قاله ابن جريش والثالث انهم عبدة الاوثان قاله السني قالوا وكانوا قد امروا قد امروا وكانوا قد امروا المسلمين بالرجوع عليهم طبعا دائما أهل النفاق والكفر يستغلون الأزمات التي للتحلم المسلمين فلما أصاب الصحابة ما اصابه يوم أحد أرادوا يدخلونه من هذا الجانب جانب النفسي أنتم وجراح وكل من كل تمام فارادوا أن يردوهم عن دينهم صلى الله عليه وسلم طمعوا فيهم لكن الله تبارك وتعالى سيضيب لنا إيمان هؤلاء وصدقه وثباتهم رضي الله عنهم اجمعين يقول ومعنى يردوكم على أعقابكم يصرفوكم إلى الشرك فتنقلب خاسرين بالعقوبة ثم قال سبحانه بل الله مولاكم وهو خير النصري هذه طبعا بل معروفة في علوم معاني الحروف أنها للإضراب الإبطالي يعني تفيد التقرير والتعين وكأن المعنى لا تطيع الذين كفروا بل أطيعوا الله هذا كأن المعنى هكذا بل الله مولاكم سبحان وتعالى بل الله مولاكم أي وليكم ينصركم عليهم فاستغنوا عن موالاه الكفار لأن الطاعة التي سبقت نوع من الموالاه استجابة لأمره في الكفر اكفر يكفر وهذه فيها أن ما قطع في الكفر كفر ولو لم يعتقد ها ولو لم يعتقد حقيقة ما ما يظهر قد نقول إن تطيعوا الذين كفر يردكم تطيعون يعني فالرجوع إلى دين أبائكم لذلك ابن جريج في تفسير الطبر يقول لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء في دينكم هذا مهم جدا لا تنصح لا تطلب منه نصيحة ولا تصدقه بشيء في دينك لا تطلب من اليهود والنصارى لنصيحة في دينك تقول تعال مثل ما يسوي العلمانيون اليوم يأتون بال منظمات اليونيسكو واليونيسيف ومنظمة الطفل والمرأة قلوا انظروا لنا في المناشة اش رأيكم في هذا المناشة فيقولوا اترك هذا فعلا هذا, هذا من انتصاح الكفار لان كافر هذا يصحك بالكفر بالزندقة سينصحك بما يعاتوا عادي به دين الإسلام ربنا يقول ان تطيعوا الذين كفر ويردوكم على عقاب كفر فتنقره وخسره بل الله مولاكم لا تطيعوا ما طيعوا الله مولاكم سبحانه وهو خير الناصرين يعني استغنوا بولاية الله نعم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سبحانه. يقول هنا قوله تعالى بعد ذلك سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل بي سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين قال صدي قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال السدي لما ارتحل المشركون بالأحد نحو مكة ندموا في بعض الطريق وقالوا قتلتموهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشرد ما تركتموهم ارجعوا فاستاصلوهم فقذف الله في قلوبهم الرعب ونزلت هذه الآية ونزلت هذه الآية سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب يعني ملأ الله تعالى قلوبهم رعبا يعني خوفا والسين هنا سين لاستقبال قريب يعني الله عز وجل فعل بهم ذلك لأنه في منصرفهم سبحانه وتعالى من تأييد الله للمسلمين الوحيدين قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله يعني سبب الرعب هو الشرك كما أن سبب الأمن هو التوحيد بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قال والسلطان وهنا الحج في قول جماعة ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين قال والمأوى المكان الذي يؤوى إليه والوثوى والمثوى المقام والثوى الإقامة قال ابن عباس والظالمون هاهنا الكافرون قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا بشرتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون مناكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم هي بتركم ولقد عف عنكم الله ذو فضل على المؤمنين قال محمد ابن كعب القرظي رحمه الله لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من أحد قال قوم منهم من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فنزلت هذه الايه وقال المفسرون وعد الله تعالى المؤمنين نصر بأحد فنصرهم فلما خالفوا وطلبوا الغنيمه هزموا وقال ابن عباس رضي الله عنه ما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن ما نصر في أحد فانكر فأنكر ذلك عليه فقال بيني وبينكم كتاب الله ان الله تعالى يقول ولقد صدقكم الله وعده إزجحصونهم بإذنه يعني أن ينصراكم عليه نعم إزجحصونهم بإذنه طيب قال فأما الحس فهو القتل الحس هو القتل قال ابن عباس والحسن ومجاد والسدني والجمع والجمع طيب وفي قوله بإذنه ثلاثة أقوال أحدهما بأمره قال ابن عباس والثالث بعلمه والثالث بقضائه ولا خلاف بيننا هذا كل راجع الأمر سبحانه قولوا تعالى حتى إذا فشلتم هذه حتى للغاية يعني إلى أن إلى غاية يعني كنتم على نصر كنتم على النصر يوم أحد كنتم على نصر تحصونهم يعني تقتلونهم بإذن الله جل وعلا حتى إلى غاية معينة ما هي هذه الغاية حتى إذا فشلتم فتحمل معنى إلى نهاية الغاية يعني تكون معنى الآية صدق صدقكم الله وعده يعني بالنصر اذ تحسونه أي تقتلونه بإذن إلى أن فشلتم وتنازعتم في الأمر قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم قال أي اختلفتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني النصر قال فيه تقديم متخير معناه حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم نعم قال فأما تنازعهم فان بعض الرمات قال قد انهزم المشركون فما يمنعنا من الغنمة وقال بعضهم بل نثبت مكاننا كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرت المركز بعضهم وطلب الغنيماء فذلك عسيرهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم وقال لو رأيتم الطيرة تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم هذا أوصران النبي عليه الصلاة والسلام وهذا جاء في حديث براء بن عازل في قصة عهد كما لو رأيتم الطيرة تخطفنا فلا تبرحوا من مكانكم فالتنازع حصل أمر الروماتي ثم قال تعالى منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر قال المفسرون هم الذين طلبوا الغنيمة وتركوا مكانهم ومنكم من يريد الآخرة وهم الذين ثبتهم وقال المسعود رضي الله عنه ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية الله أكبر ولقد خرجوا الإمام أحمد في مسندي من رواية عطاء بن السابع الشابي بن عبد الله بن مسعود طبعا في قطاع بعد سماع الشعبي عنه بن قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال قول ثم صرفكم عنهم أي ردكم طبعا هذه ثم للترتيب العددي ليست للتراخي لترتيب أثناء ما حصل يوم الغزل بعد ما حصل الفشل وحصل التلازع صرفكم عنهم أي ردكم عن المشركين بقتلكم وهزيمتكم يمتليكم اي ليختبركم ففي فيبين الصابر من الجازع قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين قوله ولقد عفا عنكم فيه قوله حدومه عفا عن عقوبتكم سبحانه قال ابن عباس والثاني عفا عن استئصالكم قاله الحسن وكان يقول هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله غضاب لله مقاتلون أعداء الله نهوا عن شيء فضيعوا فما تلكوا حتى هموا بهذا الغم والفاسق اليوم يتجرم كل كبيرة ويركب كل داهية ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم شوف كلام حسن كلام خطير هذا موجود في تفسير الطبري بإستاذ صعيم من طريق المبارك بن فضال على الحسن نعيد هذا الأثر مهم جدا في الاعتبار في هذه المسألة يقول ربنا قال ولقد عفى عنكم أعقوبتكم عن والسئصالكم والله هو فضل على المؤمنين سبحان الله لتداركهم فضل الله لم يستأصلوا لوجود المخالفة وهم صحابة رسول الله شيخ الحسن يقول هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معية البركة بدلا وديلا في سبيل الله خلاص غضاب لله يغضبون لله ليس لأنفسهم خرجوا يقاتلون من قال يقاتلون أعداء الله شوف هذه كلها جزاة ومدح ومواطن مصر للدين نهو عن شيء ما هو شيء أثبت في الجبل فضيعوا فما تركوا حتى غموا بهذا الغم ثم يقول حسن شوف التنزيل على زمانه يقول والفاسق اليوم يتجرب كل كبير ويركب كل داهية ويزعم ألا بأس عليه يقول لك إيش فيها إيش صوينا أحنا أمر بسيط أن تتكبر فيها الموضوع كذا وهو داخل فيهم اسال الله العافي والسلامه قال الحسن فسوف يعلم اسال الله عفو والعافيه إنه هو الرحمن الرحيم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين سبحانه لولا فضل الله لهلكنا لولا امن الله علينا لخسف بنا سبحانه يقول فيه قولا حدو ما اذا عفا عنه قال القرب عباس والثاني إذ لم يقتل والثاني اذا لم يقتلوا جميعا قال هبو مقاتل ثم قال سبحانه وتعالى اذ تصعدون ولا تنظرون والله تعالى إذ طبعا هذه اذ قلنا ظرف للزمن الماضي يعني اذكروا حين تصعدون يعني تفرون هارمين والله اصلا اصعاد والسير في مستوى الأرض وبطون الاوديه هذا الإصعاد والصعود والارتفاع معروف لكن الإصعاد والسير في مضرب الاوديه المراد هنا لما لما فر من فر يعني تصعدون يعني تفرون هاربين قال اذ تصعدون ولا تلون اذ تصعدون قرأ اذ تصعدون لكن أكثر القراء على ضم التاء وكسر العين من الإصعاد واضح وبعضهم قرأوا من الفتح إذ تصعدون إذ تصعدون من الصعود يعني الصعود يعني ارتفاع إذ تصعدون ولا تلون وقل لا إذ تصعدوا نعم إذ تصعدون ولا تلون على أحد قال للمفسرين المفسرية في معنى الآية قولان أحدهما أنه صعودهم إلى الجبل قال ابن عباس أبو والثاني أنه إبعاد في الهزيمة قاله مقاتل اذ تصعدون ولا تلوون على احد قال تلوون بمعنى تعريجون طبعا يعني أرد بذلك الالتفات لما حصل ما حصل صار يفر من يفر في بطول أوضية ويصعد الجبل ولا تلوون يعني لا تلتفجون لا تنظر وراءك وضح. لا تنظر وراءك يعني لا تلتفتون بالرؤوس يمنة ويصرع إنما أو خلفكم بل يقال لوى بمعنى عطف بمعنى تصعد إلى الجبل أو يصعد يصعد في الواني ولا يلتفت ولا ويصرع فقط يفر إذ تصعدون ولا تلوون على أحد هذا عاد على أحد يعني على كل أحد لا تنظروا لأي أحد وضع أين فهو على احد ممن معه وقيل على النبي صلى الله عليه وسلم قيل على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون خاص وقدره يعني ابن عباس انه اراد به النبي صلى الله عليه وسلم وقال والنبي يناديهم من خلفهم صلى الله عليه وسلم الي إباد الله انا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تصعدون ولا تلهون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم الرسول يناديكم صلى الله عليه وسلم رسول يدعوكم يعني يناديكم في أخرىكم يعني في الطائفة المتأخرة منكم وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله ارجعوا أي عباد الله ارجعوا فكان نبي ينديهم يدعوهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأثابكم غمنا بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم قوله تبارك وتعالى فأثابكم اي جازاكم غما بغم غما بغم وفي قال ولي المفسرين في المراد بهذين الغمين اقوال حلوه ان الغم الاول ما اصابهم من الهزيمه والقتل اثابكم اي جازاكم غما بغم فالغم الذي جوزوا به والهزيمه والقتل والثاني إشراف خالد بن الوليد بخير المشركين عليهم قال ابن عباس المقاتل والثاني أن الأول فرارهم الأول والثاني فرارهم حين سمعوا أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل قال قد قتل والثالث قاله مجهد والثالث أن الأول ما فاتهم من الغريمة وأصابه من القتل والجراح والثاني حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل قاله قتل أن الأول ما فاتهم من الغنيمة والفتح والثاني إشراف أبي سفيان عليهم قالوا السنين والخامس أن الأول إشراف خالد بن الوليد عليهم والثاني إشراف أبي سفيان عليهم والقول الرابع الذي هو أن الأول ما فاتهم من الغنيمة والفتح والثاني إشراف أبي سفيان عليه إذن فأتابغن غماً بغمّن سبحانه وتعالى غمّا بغمّ نعم قال فأسابكم أي جلساكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وضع لكي لا تحزنوا على ما فاتكم طبعا هنا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمه لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون سبحانه وتعالى طيب ثم قال سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة معاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ضمن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله لا يتع قوله تعالى نعم قالوا في المراد بغيرهم قولا حدوم أنهم مشركون غموهم يوم بدر نعم هذا تعلق قبلها فأثابكم غما بغم نعم والثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم غموه خالفوه حين غلفوه فجوزوا على ذلك فجوزوا فجوزوا على ذلك بأن غموا بما أصابه قال لكي لا تحزنوا في لا قولا حدوما أن باقي الأصل المعنى النفي. فعلى هذا المعنى فعلى هذا في معنى الكلام قولا حدوما فأثابكم عما أنساكم الحزن على ما فاتكم وما أصابكم. قدروي أنه لما سبع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل نسوا ما أصابهم وما فاتهم. يعني أنساهم هم أنساهم همما يعني. الغم الثاني أنساهم غمهم الأول وهو ما أصابهم من الهزيمة. والثاني أنه متصل بقوله ولقد عفا عنكم، بمعنى الكلام عفا عنكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم وأصابكم، لأن عفو يذهب كل من سبحانه والقول الثاني أنها صلة، يعني التوكيد، ومعنى الكلام لكي لا لكي تحزنوا، يعني هو يصيبكم الحزن يعني على ما فاتكم وأصابكم عقوبة لكم على خلافكم، ومثل قوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم. فيكون على ل فيكون قول تعالى لكي لا تحزنوا أي لكي تحزنوا فتكون لاصلة للجوكيد نعم أي يعلم هذا قول المفضل قال ابن عباس والذي فاجههم الغنيمة والذي أصابهم القتل والهزيمة ثم قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة الأمن الأمن قال يقال وقعت الأمانة في الأرض معنى الآن أعقبكم بما نالكم من الرعب أن أمنكم لن تنامون معه لأن الشديد الخوف لا يكادر ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسى أي من بعد ما أصابكم, أصابكم أنزل عليكم أمنة نعاسى يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم قال المصنف هنا وفي وجه الامتنان عليهم من نعاس قولا يعني الله تعالى امتن عليهم بهذه النعمة وهي الأمنة قال ما أنه أمنهم بعد خوفهم حتى ناموا فالمدة بزوال الخوف لأن الخائف لا والثاني أن قواهم بالاستراحة على الكتاب قوله تعالى يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم قال فأما الطائفة التي غشيها النوم فهم المؤمنون الطائف الذين أهمتهم أنفسهم المنافقون أهمهم خلاص أنفسهم فذهب النوم يعني المنافق يريد فقط يرجع يفر فأهمه شغل نفسيا أنه لا يقتل كذا يخشب الكفار يعيدون عليه الكرة أما المؤمن نام فلما نام كانت نعمة زال بها الخوف هذه الطائف التي أنعم الله عليهم بذلك قال أبو طلحة كما جاء في صحيح البخاري رضي الله عنه كان الصيف يسقط من يدي ثم أخذه ثم يسقط ثم أخذه من النعاس وجعلت أنظر وما منهم أحد يومئذ إلا يميد تحت حجفته من النعاس وقال الزبير أرسل الله علينا النوم فما من رجل إلا وذقنه في صدره فوالله إني لأسمعك كالحلم قول معتب ابن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا فحفظتها طبعا معتب القشرة أحد المنافقين قلنا سمعت منه هذه الكلمة التي جاءت فالقرآن سبحانه لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا هذا الموجود في تفسير الطبر ومنذر النبيحات وقد روها بزار في قال الله تعالى يخشى طائفة منكم إذا نادوا المؤمنون ناموا الذين ثبتوا في أماكنهم أو الذين خالفوا أمر الله وقد أمر رسول الله وقد عفى الله عنه رضي الله عنه بأجمعين فهولا يناموا البقية يبهل النفاق قال وطائفة يعني أخرى من المنافقون أهمتهم قد أهمتهم أنفسهم يعني أصابهم الهم داخل العيم الهم بخلاص أنفسهم نجاتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق في أربعة أقوى أنه ظنوا أن الله لا يمصر محمد وأصحابه أرواه أبو صالح عن ابن عباس والثاني أنه كذبوا بالقدر هذا هو الضحاك ابن عباس وذلك هذه الآيات يستدبع على أن التكديم بالقدر كفر، القدر الذي كذبوا به سيبينه ربنا أنه الإسلام لا يموت باجله هذا من الكفر الذي سيجي معنا يا أيها الذين آمنوا لا, لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض كانوا غزه لو كانوا عندنا ما متوا وما قتلوا يعني ما يدرج على بعض ألسن السفة أهل السفة من العوام اذا اصاب احد إذا أصاب أحد الموت أقول فلان لو لم يسافر لم يمت لو لم يذهب إلى المشوار الفلاني لا ما مات هذا قفر ترى هذا ردة هذا نقض للقدر وتكديقه باتفاق هذا ما هي قدرية لا, لا, لا هذا نفي الأجل السابق رجع للتقدير السابق فهمت هذه الزندقات المتشرة ليهوا كثيرا جدا من ألسل العام لذلك يقول بعض الفقهاء في هذه المسألة يقول كفر الله المعتزلة قبل أن يخلقوا أستدل بآية العمران في التساتي لا كل كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فإذا كنا نلتمس فائدة مهمة تكليم القدر كيف كذب القدر يقول أنه أنا لو رجعت إلى بيتي ما أموت وذلك سيتمع قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضجعي لأن الله عز وجل كتب عليك الموت لبرز ذلك الموت في مضجعك سبحان يعني سواءنا أن الآن ستعيش هذه سبعين سنة بحدودها التي قدرها ربنا خرجت للغزو أو لم تخرج لو خرجت قتلت هذا قدر الله السابق ولو أنك برزت بقي في بيتك لا لك القاتل الموت سيف يخرج لك ويقتلك في مجدك هذا قدر الله ما كان سئتي مع وتقدم معه وما كان وما كان النفس لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا لذلك هذه مسألة مهمة قال طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق اذا من الظن غير الحق ثاني أنهم كذبوا من قدر والضحاة أنهم ظنوا أن محمدا قد قتل قالهم من والرابع ظنوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مضمحي. يعني زال أمر الإسلام فقال كلها ظنون كفرية لذلك ربنا قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي، واضح. أسأل الله عز وجل ومعنى ظن الجاهلي يعني مختص بالجاهليات. إذن قال قتادة الربيع في تفسير الطبري هو الظن المختص بملة الجاهلي أو ظن أهل الجاهلي. واضح. أهل الجاهلي هم المشهدين أن نبي لا ينصر أنو أمره سيذهب ويتلاشى وكذا قال ابن عباس أي ظني أهل جهلي أو كظن جهلي قوله يقولون هل لنا من الأمر شيء يقولون هؤلاء ماذا يقولون طبعا القول هذا يقولونه فيما بينهم طبعا يظهرونه وإذا تعرف مرمى مع قول الزبير بن سمع المعجب من يقول يقولون هل لنا من الأمر شيء هذا طبعا كما قالوا الصرفون لفظوا لفظوا السفاة لفظوا لفظوا للسفاة ومعناه الجحل يعني نففة تقديره ما لنا من الأمر من شيء قال الحسن قالوا لو كان الأمر إلينا ما خرجنا وإنما أخرجنا كرها أو كرها وقال غيره المراد بالأمر النصر والظفر قالوا إنما النصر للمشركين إنما النصر للمشركين طيب لو كان لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله أي النصر والظفر والقضاء والقدر لله ثم قال الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتبناها هنا قبل ذلك قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك قوله يخفون في أنفسهم في الذي أخفوا ثلاثة أقوال أحدها أنه قولهم لو, لو كنا في بيوتنا ما قتلنا هؤلاء هذا أخفوه كيف أخفوه؟ هذا سؤال يطرحه هذا حجة الأشعارية طبعا هذه مسألة خارج سياقنا في الدروس لأننا نفصل كثيرا في الفوائد العقدية واللطائف الفقير لكن قصدي الأشعار الجميع من ادلتهم على الكلام نفسي هذه الآية يقولون في أنفسهم قل انظر كلام نفسي طبعا هذا الكلام مقيد لكن في أنفسهم ليس شرطا أن يكون في إسراء نفسه. قد يقوله سرا ولا يظهره فيعد قولا مخفيا كما شرحناها في المنافق النقطه التي طاشت فيها عقول اولئك ما هي أن المنافق إما أن يسر القول الكفر في قلبه واما ان يسره لي اصحابه والقران تكلم عن النوعين في سياق النفاق هذا لمن يقرأ القران وطالع التفسير وعنده وقت يتدبر ويثور القران سي هذه منها الان يقول يخفون في انفسهم مش كيف فما يخفون في انفسهم لا يبدون لك سجد فانه النفاق يخفي في قلبه ولا يخفي فيه؟ في جماعته هكذا اذا قال هنا انه قولهم احنا والقول من باللسان هو قلب القلب تمام. لو كان في بيوت لو كنا في بيوتنا ما قتن هذا لمن قالوا لمن بعضهم بعضا قالوا في جماعتهم أو يعني بيزون لي همزا في آذان بعض من بعض هذا النفاق طبعا, طبعاً. والثاني أنه إصرارهم الكفر والشك في أمر الله والثالث الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد قال الله تبارك وتعالى يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا كان لنا من الامر شيء قال هنا والذي قال لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا طبعا هذا كلام مستعلف يعني كان سائلا سال ما هو الامر الذي يخفونه في نفسه فجاءه الجواب الامر الذي اخفاه في نفسه قولهم لو كان لنا لو, لو نعم لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قال المصنف والذي قال لو كان لنا من الأمر شيء معتب من قشير سبحان الله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يعني لو أن الأمر إلينا لم نقتل في المعركة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم هذا كان ردا على قولهم لو أننا ما خرجنا ما أصابنا ما أصابنا شوف التكليم بالقدر فجاءهم الرد قل لو كنتم في بيوتكم يقول أي لو تخنفتم لخرج منكم من كتب عليه القتل ولم ينجه القعود والمضاجع المصارئ بالقتل قل لو كنتم في بيوتكم ومعنى برز وصاروا إلى براز هو المكان المنكشف وضح قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي يعني معنى لو كنتم يعني جالس في البيت لم يكن لك بد من الخروج إذا كان كتب عليك القتل إلى هذه المصارع التي سرعوا فيها لأقضاء الله تعالى لا يرد وهو ماضي سبحانه وبحمده قضاءه ماضي بذلك قال الله عز وجل وليبتلي الله ما في صدوركم وليبتلي الله ما في صدوركم قال ليختبره بأعمالكم لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادته يعني يظهر علمه وليمحص ما في قلوبكم قال القتال أراد ليطهرها من الشك والارتياب بما يريكم من عجائب صنعه من الأمنة وإظهار صرائر المنافقين وهذا التمحيص خاص للمؤمنين والله عليم بذات الصدور اي بما فيها قولو تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عف الله عنهم ان الله غفور حليم قولو تعالى ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان واضح ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنا مستزلهوا الشيطان. قال الخطاب لمؤمنين وتولين فرارا من العدو والجماعة جمع المؤمنين وجمع المشركين وذلك يوم واحد. واستزلهوا طلب زللهم. إنما استزلهوا الشيطان أي طلب زللهم ببعض ما كسبوا وضع ببعض ما كسبوا زلل ما قاعوا في الزلل أو في الخطأ وهكذا. إنما إنما استزلهوا الشيطان ببعض ما كسبوا يريد به الذنوب. وفي سبب فرارهم يومئذ قوقان حدوما أنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فترخصوا في الفرار قالهم عباس في آخرين والثاني أن الشيطان أذكارهم خطاياهم فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها طيب ثم قال تعالى ولقد عَفَى اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ سبحانه وتعالى يعني عفى عنهم ذلك وادب الرحمه سبحانه ثم قال سبحانه وتعالى يَا ايوا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تكونوا كالذين كفروا وَقَالُوا اخواني اذا ضربوا في الارض وكان غزه لو كانوا عندنا بماتوا ما ومعقوتوا يجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله حي وميت والله ما تعملون بصير قوله يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا اي كالمنافقين الذين قالوا في النفاق وقيل اخوانهم في لو كانوا عندنا ما ماتوا إذا ضربوا في الأرض عفوا قبل ذلك إذا ضربوا في الأرض أو كان غزاة قال المفسرون ومعنى ضربوا في الأرض ساروا وسافروا إذا هو سافر خرج للتجارة خرج للغزو يعني السفر أعم يعني ثم قال أو كان غزاة إذا ضربوا في الأرض أو كان غزاة غزًا جمع غازي وفي الكلام محذوف تقدروا إذا ضربوا في الأرض فماتوا وغزوا فقتلوا هذا المعنى يعني كانوا غزاتا أو مسافرين هذا قالوا لو الكفار يشعرون لهم أهل النفاق قلوا لو كان لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا لو نشاطيا ما ماتوا وما قتلوا أي لو بقوا عندنا ولم يخرجوا لهذا السفر أو لهذا الغزو ها لما ماتوا وما قتلوا هذا اعتقاد كفري كما ذكرنا هذا نفي التقدير السابق صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى يجعل الله طبعا في تفسير ابن جهل الطبري يقول هذا قول عبد الله بني أبي بن سلول والمنافقين المؤمنين قول كفار قول كفري بعض الناس يسمعوا الكلام هذا يجيك واحد من جماعة إياهم يقول قاضي ربي زيد يقول المنافقين كفر ضار هذا قرار قال لا تكونوا كل الذين كفروا إذن كفر لكن ما اعتبر حكم الله عليه أنت تعتقد كفرهم وهذا واجب على كل مسلم ما يكون مسلم مسلم إلا وليه طبع. لكن أحكام الدنيا حينها ترجع إلى الشهود والإثبات كما قرر من قبله هذا قول عبد الله بن وبي من سنور المنافق يجعل الله ذلك حسرة في قلوبه يجعل الله لب علامنا يعني يجعل الله تبارك وتعالى ذلك حسرة قال ابن عباس ليجعل الله ما ظنوا من انهم لو كانوا عندهم سلموا حسرة في قلوبهم أي حزنا إذا كل من ينازع الله في أقداره يزداد كمدا وحزنا وتنغيصا وإذا كيش يكفر في الكفار انتحار لأنه أكثر ناس إلحادا في القدر الكفار الذين لهم حضارات اغتروا بالحضارات فظنوا أنه كل شيء لمس يديه لا هو كلوبيه النيله فاذا حرم احده ما يريد من السعاده وهم و... الان يتعرف الكفار دول يعني كل كل طائفه كفريه او شبه كفريه لها فلسفه خاصه بها في السعاده بين السعاده الدنيويه كل واحد شيفه، واحد شايفه الاموال وشايفه النساء واحد شايفه النوم واحد شايفه الاكل واحد شايفه نسافر في الارض واحد شايفه اموال كل واحد شايفه السعاده يعني. سعادة في القرآن هي إسلام والسنة لما تكون عن إسلام والسنة فأنت أسعد الناس أسعد الناس الموحد لأن صدره ملي محشو ايمانا في معرفة الله حقائق الإيمان ولذلك ربنا يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يد قلبه يعني الموحد لما تصيب المصيبة يسترجع استرجاعه في المصيبة هذا هي ذل العبوديه هذا المطلوب إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مؤمن. فهم القصة، فهم الغاية يعني والمصير لكن الكافر أول ما يصيبه عاجب الاسباب وينازع الله في أقداره، فيزداد حزناً، ويزداد كمداً ولا يقضي مطلوباً لأن أمر الله غفل. لكن الموحد لما تصيبه المصيبة أول شيء يسترجع. اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيراً منها. ان لله وإنا اليه راجعون. ويزداد بذلك الحمد لربي وثناءً. لعلمه أنه لن يخرج بهذه المصيبة إلا بإذن الله فما ضاق ضائقه ولا عسر أمر ولا اشتد أمر إلا كانت الفرج من الله فهو المبتل الامتداء وهو المفرج سبحانه وبعد ذلك فلذلك إنما على أسر يسرى إنما على أسر يسرى لكن الكفار أصحاب الفلسفات المادية ومن طهد على نفسه الماديات الفانية فإنه تجده منازع لله في الأسباب وفي التقدير واضح ولد يرهم العلة وبنت العلة كما يقال هذا ليس لك لما عليك بالتسليم لذلك ربنا هؤلاء نازعوا تصاروا يطرحوا في الأسئلة واذا لو كان عندنا ما ولا بقى هنا ما صار قال الله يجعل الله ذلك حصرة في قلوبه ازدادوا حزنا لكن انظر الذي يسترجع ويرد الامر الى الله ويحمد الله على ما قدر وقضى ويشفي نفسه ما اصابكم من مصيبه أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وان نقول لو استقصى الله علي كل ذنب أفعله لخسف الله به هذا من رحمه الله عز وجل المصايب هذه انظرها من وجه اخر نعوذ بالله أن تكون في الدين لان أعظم المصائب مصائب الدين التي بعض الناس عندهم امريه الدين ترى بعض الناس يعني يشوف موقف حصل مع اليوم يعني الله مستعان ففي شخص يعني هذه بالقوسين صلا من العبر التي ينبغي الإنسان ينتبه ففي شخص كان يشتكي أمر معين من عوامل القوم وبعد ذلك يعني تدخل شخص فشخص هذا قال كلمة منها كفر الشيعة رفضه كلامه قال يعني هو شيعة ذو في بلده وكذا فان فنطق ذلك الشخص الشخص الذي كان يشك المصائب وقال لا لا تكفر أحد قال أنا لا أكذ هكذا قال يعني قال أنا لا أكذف أحد أنا كل إنسان أحترمه لأنه إنسان أجمع العقائد هذه الرجل هذا نعرفه ماو درس بحشفة بحشف فلسفة ولا أفكار عصرية بين المستويات ما هو أدرس لا في جامعة ولا متلقي أفكار أكاديمية هذه أشياء تتصرد من المسلسلات من الأفلام من التلفزيون حموما والبرامج صار العوام عندهم فكرة هذه فكرة أنسة فأوذ بالله نصد الله يعني قصت ما أنك أنت الفرق بين الموحد وبين الزنادق وبذلك يجي يقول لك العوام في خير وكان هذا مفهم ليس إلا من رحم الله طبعا لكن كثير منهم تأثر هذه الثقافة شربها قلبه فصار يقرر أنا أكثر أهل أنا أحب الإنسان لأنه إنسان فطيب أنا قلت له طيب طيبا نحن في نهار ربضان تعرف القوم هذولا فنا ربت وصل له الفكرة قلت طيب له طيب لواحد زنى بزوجتك وأمك واختصب لك أهل بيتك تحبه أم لا لأنه إنسان تقول لنا حبه لأنه إنسان وزنى بأهلك لا لا أقتله قلت له طيب هنا الموضوع تغاروا لحق نفسك اكثر من ربك اذا ترضى تكون عبدا انت عبد مالك ابق على الربقه العبوديه الذي يغير لنفسه ولا يغير لربي هذا ابق ما تبغى حق تكون عبد لله تكون عبد لنفسك لكن لو كنت عبدا لله حقا فالله قال في القران ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم؟ فأنتم في رزقناكم فانت في سواء تخافون وخيفتكم انفسكم يعني كما أنك ان لا تقبل شيء في نفسك ان تشارك في أهلك أو تشارك في خوالك أو تشارك في مالك فمن باب أولى الله اغنى الشرك عن الشرك أن يشارك في ملكه ولا سلطانه ولا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء صباته هؤلاء قصت على إنسان وإنسان لكل كلمه ما عاد صدقها ما عاد صدقها إلا إنسان أضل من حمار أهلي لذلك التعلم التوحيد والعقيدة الصافية هذا أغلى شيء تخرج بنا الدنيا الفانية أن الدنيا ما فيها شيء بشر إلا ما كان من ذكر الله أو علم بالله وما وله وقد جاء ببعض الأخبار الدنيا ملعون وملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم فنسأل الله عفو وعافيتها ربنا يقول يجعل الله ذلك حصرة في قلوبهم الله أكبر قال فارس الحصر على الشيء الفائد قوله تعالى والله يحيي ويميت والله يحيي ويميت أي ليس تحرز الإنسان من من أجل قوله والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما من الله ورحمة خير مما يجمعون قوله ولئن طبعا هذه والي ولا قوله لاما ذي لابو ولا إن قتلتم تقديره والله طبعا فيها قسم لاما ذي قسم, قسم قال اللهم في لئن لابو القسم تقديره والله لئن قتلتم في الجهاد او مدتم في إقامتكم الله أكبر لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أي من أعراض الدنيا التي تتركون الجهاد لجمعها قال ابن عباس خير مما يجمع المنافقون في الدنيا لا إلا هل الله طيب قوله تعالى ولئن مدتم ما قال تعالى ولا إموتوا او قتلتم لا إلى الله تحشرون قال ولا إموتوا أي في إقامتكم أو قتلتم في جهادكم لا إلى الله تحشرون يعني هذا تخويف من القيامة يعني انسان سواء مات في إقامته أو مات في الجهاد فإنه محشور إلى مولاه سبحانه وتعالى لا إلى الله تحشرون لا إلى غيره الحشر إليه سبحانه والحشر والجمع والضب والبعث نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى توفيقه وسداده وهداه ورشاده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الحمد لله